ذلك بأنه كانت تأتي مرسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألن يبعثوا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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هو المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم